نسيتني علمني شلون انساك انساه في هالزمن نسيان الاحباب عاد وشلون لا مرت على البال ذكرك وطيفك سرق مني لذيذ الرقادي وشلون قالولي الناس مشتاق مشتاق من كنت في لبلد منامك تنادي تنادي وشلون عايش اللي بقالي بلاك الى من غدينا كل واحد بوادي لو قلت اداوي جرحي جرح. اللي تباطاك بطاك ما كل يفيد فيه الضماد الضمادي اعلن تحبك لين كل تمنيت تمنيت غلطه وغيري من خطايا استفادي استفادي لوليه مثل قلبك تمنيت فرقاك فرقاك واكيد قبلك بلجي بعدي صرت بعدي حلو هذا ريبك وحلوه مزيار. مزيار. مزيار. حتى بيوم فراقنا كنت هادي كنت هادي كنا الليالي ودها تكسب رضاك تكسب يطول مع الليالي جهادي في ذمتي ما هي غريبه خطاياك مبطي, مبطي وقلبك لو تنبه تغاديت تغاديت سهله من كام مفرق شرواك مثل الثيابي يغيرون المبادئ علمني, علمني قلبني يكره ذكرياتك وطرياك ونسى من الليله صدوق الودادي ولاني بعي العقبها وين بلقاك راضي لو النجروح قلبي يجدد ولا القصايد ولا القصايد جعلها من فداياك لبستها مو بصيام ثياب الحداد في الهدافي بات شر على المخطئ يدور النفلاك ونشوف ونشوف من يصعب عليها البعاد يا ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 22 70 70 7 اي ابو الله